محمود مظهر في دور مايكل هارت. كريمة مختار في دور إيفا إيركسو وكل يوم في شخصية جديدة محمود مرسي العظماء مئة وأعظمهم محمد عن كتاب الكاتب الأمريكي مايكل هارت ترويه لكم سامية صادق بطولة فاطمة مزهر جلال توفيق عادل الطبقي حلمي هلالي عطف سليمان وفاروق عيطة المخرجة المساعدة ايمان فرغلي العظماء مئة واعظمهم محمد الاعداد الاذاعي حمج هلالي الاخراج مدحت زكي. اسمحوا لي أن أقدم نفسي. الاسم مايكل هارت من الولايات المتحدة الأمريكية. العمل عالم فلكي ورياضي في هيئة الفضاء الأمريكية. الهواية دراسة التاريخ. قد يبدو الامر غريبا بالنسبة لعالم رياضي لكن الموضوع بدأ معي بملاحظة بسيطة سجلتها على جهاز التسجيل الخاص بي منذ ما يقرب من خمس سنوات لحظة حتى ادير جهاز التسجيل مايكل هارت يتحدث من بين عشرات الالاف من ملايين الناس لاحظت ان دوائر المعارف كلها لم تذكر سوى عشرين ألف شخص كان لهم أثر في بلادهم وفي البلاد الأخرى وفي التاريخ الإنساني نبتت في رأسي بعد ذلك فكرة إصدار هذا الكتاب لماذا؟ لكي أختار مئة فقط من بين هؤلاء العظماء مئة هم أعظم الناس اثرا في التاريخ وكان لابد أن أقيم اختياري للشخصيات الخالدة على عدة أسس ثابتة لحظة واحدة سأدير الجهاز جهاز التسجيل لا بد أن أستبعد أناسا كثيرين مثلا أن تكون الشخصية حقيقية لا أكاد أفهم شيئا يا مستر هارت لاحظي أن هناك شخصيات شهيرة وبعيدة الأثر ولا أحد يعرف ان كانت قد عاشت أو لم تعش أرجو أن توضح فكرتك يا مستر هارت الحكيم الصيني لاوتسو مثلا لا أحد يعرف هل هو إنسان أو أسطورة صدقني لم أسمع عن هذا الحكيم الصيني من قبل الشاعر الاغريقي هو والقليل يعرفه وغيرهم كثيرون من هنا لابد أن أستبعد مثل هذه الأسماء هل أدون هذه الملاحظات يا مستر هار؟ ليتر فيما بعد يا إيفا عندك شريط التسجيل انقلي منه الملاحظات هل ستكتفي بذلك اليوم؟ انتظر قليلا إيفا سأستبعد المجهولين المجهولين مثل أول من اخترع النار وأول من اخترع العجلات وأول من اخترع الكتابة حسن يا يمكنك الانصراف الآن ولا تنسي موعدنا باكر هذا الحديث سجلته منذ ثلاث سنوات عند بدء تفكيري في وضع هذا الكتاب والآن ايها الاصدقاء ما دمنا سنلتقي كل ليلة فسأحرص على أن أتحدث معكم قليلا هل لي أن أقدم لكم الشخصيات التي اخترتها بالمناسبه صدر الكتاب منذ شهور في 600 صفحه العنوان 100 قائمه لأعظم الناس في التاريخ ونبدا الليله بتقديم أعظم الشخصيات في تاريخ البشريه محمد رسول الاسلام النبوة هبة الله تمنح للمستعد لها والقادر على حملها ومحمد صلى الله عليه وسلم أعد لأن يحمل الرسالة للعالم أجمع وأعد لأن يحمل رسالة أكمل دين، ولأن يختم به الأنبياء والرسل وليكون شمس الهداية أمر محمد صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ ما أنزل إليه من ربه ولم تبين له الطرق التي اتبعها في التبليغ وفي حماية الدعوة وترك له أن يتصرف بعقله وعلمه وفطنته، كما يتصرف غيره من البشر وجاء الوحي مفصلا قاطعا في كل ما يخص ذات الإله ووحدته وصفاته وكيفية عبادته ومن هنا كان المجال واسعا للبحث عن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي وبعد الوحي ومحمد الرسول الكريم هو المبلغ الداعي الحامي لدعوة ربه هو أيضا حاكم الأمة الإسلامية وقائد حربها ومفتيها وقاضيها وقد أقام العدل في ذلك كله، وظهرت الحكمة وبعد النظر وكمال الفتنة وسرعة الخاطر وقوة الحزم في شخصيته، وتفجرت منه ينابيع العلم والمعرفة، وفارق الدنيا وهو راد عن عمله، مرضي عنه من الله ومن المسلمين. عبد المطالب أبشر يا عبد المطالب أبشر ماذا هناك وضعت زوج ابنك غلاما آمنة زوج عبد الله الحمد لله نريد البشارة يا عبد المطالب لك ما تريد هيا بنا إلى آمنة أسرع لنحمل الوليد ولندخل به الكعبة ماذا ستسميه يا عبد المطالب اسميه محمدا محمدا لكن هذا الاسم غير متداول بين العرب. أردت أن يكون محمودا في السماء لله، محمودا في الأرض لخلقه. كان مولد محمد رسول الإسلام عام خمسمائة وسبعين ميلادية. ولا بد أن يندهش كثيرون لهذا الاختيار لكن محمدا هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني والدنيوي دعا إلى الإسلام ونشره كدين من أعظم الأديان وأصبح قائدا سياسيا وعسكريا ودينيا وبعد ثلاثة عشر قرنا من وفاته فإن أثر محمد ما يزال قويا متجددا تأملوا معي كيف كانت نشأة هذا اليتيم انظروا لقد حضرت المرادع من بني سعد سأختار هذه المرضعه لأدفع إليها بوليدي أما أنا فسأختار هذه المرضع انها تبدو في صحة مجيدة سأبقيه معها إلى أن يبلغ الثامنة أما انا فسأتركه عندها في البادية حتى يبلغ العشرة الآن تنصرف المرضعات بعد أن حصلنا على نصيبهن من أولاد الأثرياء هل لاحظت كيف أعرضنا عن اليتامى؟ أعتقد أنهن محقات في ذلك فاليتامى الرجاء منهم قليل انظري هذا هو الغلام اليتيم محمد بن عبد الله تحمله أمه مسكين هذا الطفل اليتيم لم تقبل واحدة منهن عليه ها هي ذي حليمة السعدية قد أقبلت لعلها تقبل أن تأخذه اراها تستشير زوجها الحارث يا حارث نعم يا حارث والله إني لا أكره أن أرجع مع سوي حباتي ولم اخذ رضيعا واضح أن أحدا لن يدفع إليك بطفله. لأنك ضعيفة الحال والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم ولأخذنه لا عليك أن تفعلي عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة <تصفيق> لاحظوا أن جميع الشخصيات التي اخترتها في كتابي ولدوا ونشأ في مراكز حضارية ومن شعوب متحضرة سياسيا وفكريا أما محمد هذا النبي العظيم فقد ولد في مدينة مكة جنوب شبه الجزيرة العربية في منطقة بعيدة عن مراكز التجارة والحضارة والثقافة والفن يتيم مات أبوه وهو لم يخرج بعد إلى الوجود وماتت أمه وهو في السادسة من عمره وكانت نشأته في ظروف متواضعه كان لا يقرأ ولا يكتب أيها الأصدقاء مرة أخرى نعود سويا إلى أشرطة التسكيل هذه الأشرطة هامه جدا وتوضح أشياء كثيرة لم أسجلها في كتابي مستر هارت لقد دونت كل ملاحظاتك التي سجلتها بالأمس رائع يا إيفا سأستعين بأجزاء منها احتفظي بالأشرط لقد رتبتها، ولكن ماذا حدث للطفل اليتيم؟ أخذته حليمة وانطلقت به مع قومها إلى البادية وهل حصلت على أجر مقبول نظير إرضاعي؟ الواقع يا إيفا كتب السيرة تتحدث عن البركة التي حلت على حليمة السعدية واهلها أمر طبيعي يا مستر هارت ألم يصبح هذا الطفل اليتيم رسولا لله؟ لقد اكتشفت أن حياة محمد كانت كلها إنسانية سامية وأنه لم يلجا في إثبات رسالته إلى ما لجأ إليه من سبقه من الرسل أصحاب الخوارق لكنك بالامس مستر هارت تحدثت عن حادثة وقعت للنبي محمد وقت أن كان في الثالثة من عمره آه تقصدين قصة الرجلين اللذين أرقداه وشق بطنه لقد قرأتها في عديد من كتب السيرة ما معنى ذلك يا مستر هارت؟ إيفا تذكري دائما أن هذا النبي العظيم لم يكن في حاجة إلى من يشق بطنه أو صدره لأن الله أعده من يوم خلقه لتلقي رسالته مستر هارت أنا أصدق هذه الرواية أصدقها بكل جوارحي حسنا انصتي إلى هذه الآيات من القرآن الكريم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ما أعذب آيات القرآن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وليس للعالم بعده هاد ومرشد وإذا كان دين محمد قد كمل بالوحي القاطع فلا يمكن أن يقف أمره على ما هو عليه الآن ولا بد أن يمحو نوره نور غيره كما تمحو الشمس أضواء غيرها من الكواكب العظماء مئة وأعظمهم محمد حمدي هلالي متحد زكي